الحمد لله الذي ينزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشرا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا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 أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا ربنا آتنا بلذة كرحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً فضربنا على أذانهم في الكهف سنين عدداً ثم ما بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصل ما لبثوا أمذا نحن نقص عليك نبأه؟ حقاً إنهم فتيات آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلا هل قد قلنا إذا شطط فهؤلاء قوم اتخذوا من دونه لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأبوهم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 واليتى لم تطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم <تصفيق> يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولا تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلمون بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذ عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم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 ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله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 جاء فليذكر انا انا اعددنا للظالمين nara احاط بهم سرادقها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 جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أسابيع من ذهب ويلبسون ويلبسون ثيابا خضرا من صندوس واستبرت متكين فيها على الآراك نعمة ثواب وحسن ترتفق.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 قال له صاحبه وهو يحابره أكفرت بالذي أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا ادخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله لا قول إلا بالله إن ترني أنا أقل منك ما له فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويوصل عليها ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلا تستطيع له طلبا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 هناك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا وَضَرَبَ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إن أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به, فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَتَرَبَّصُهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْأَمْوَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ بِكَثَوَابَ وَخَيْرٌ أَمَلَ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَاذِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّفَ لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم الا ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا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 مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحظوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا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 وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغوا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا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 لا اثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه بالذنه علما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 فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمراء قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلق حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إن نك لن تستطيع صبرا قال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 ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا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 وَاَمَّا اَن تَتَّخِذ فِيهِم حُسْنًا قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ اِلَى رَبِّهِ ثُمَّ يُرَدُّ اِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا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 فما استطاعوا أن يظهرونه وما له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء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 قُل انَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا